السماء والأرض، لم ندعوا من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططوا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آله، لو يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم من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 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم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 مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل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 إنا اعتدنا للضالين نرى أحق بهم سعادتها وَأَيَّا أَنفُسٍ يُغاثُوا بِمَا إِن يَشْوِي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 نعم الثواب وَحَسُنَتْ مرتفقا واضرب لهم مَثَلَ الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أُكُلَهَا ولم تظلم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 نَفَسَ عن امر ربي افاتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من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 انسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا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 نك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى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 وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فَأَرَادَ ربك أن يبلغ أشدهما وَيَسْتَخْرِجَا كنزهما رَحْمَةً من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسق عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين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 وكانوا لا يستطيعون سمعا أَفَحَسِبَ الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا